من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن خلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاف